يا مجيب المطر ما ما دار يا إلهي أنت اللطيف الغني يا مجيب المطر ما Antal <try> av لا تكلني إلى احتيالي وحولي وري <تصفيق> حب النبي صلى عليه وسلم لا أشكيل فهما, فهما دون ما تريد الله الله فهما